Vələl hədiyə, vələl qalāidə, vələ əmmənə albəyətə al-hərəmə yəbətəğون fəzləm mən rəbbəhəm və rədwəna, vələtəm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 الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة, والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنسبة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 وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ النِّدَاء فَلَمْ تَجِدُوا أَحَدًا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ فَأَذِّنُوا بِغُ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 ان حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم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 ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جئاكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم, ويهديهم إلى صراط مستقيم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 Allah ilə qal yıll yı YehudSen yəyik alralyası gücündürünüz An Eh aibyan etmişs Han meqlandsı Er substrate, diyə bir perk SAMIR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 يا اهلا الكتاب قد جاكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير فَقَدْ جِئْتُكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا وَإِنَّ لَ نَّ دُخُ لَهاَا حتىََّ يَخُجُ مِنهَا فَئي يَخُج مِنهَا فإنا لَ رَجلانِ مِنَّْذينَ يَخافُونَ أَن عَمَ اللهَّهُ عَلَيهِ مَدُخُلُ عَلَيهِمُ الْ عليهم البَابَ فَإِذاَا دَخَلْلتُمُهُ فَإِنكُمْ غَالِبُون وَعَلَ اللهَّهِ فَتَوَككَّلُون إِكُم تُم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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 اَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ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 الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا امننا بافواههم ولم تؤمن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 İnnə Allah yuhib-ulmqsitin وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ İnnə انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار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 نزل الله فاولائك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 وَلَا تَتَّبِع أَهُوَ أَهُمَّْ جَ أَكَ مِنَْ الحَبّ لِكلُلّ جَعلنا مِنكُم شِررةَومِنْ وَلَ شَأَ اللهَّهُ لَجَعللَكُمْ أَُّتَاحِدَتَو وَلَِلّ أَبْلُ وَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ فَسْتَبِقُ الخَير إلَ اللهَّهِ مَرجِعكُمْ جَمع فَيُونَبِّعُكُمْ بِمَاكُمْ تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون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 فَإِن تَوََّ فَلَم أََّ مَا يُريدُ اللهَّهُ أَ يُصبَهُ بِبَعْضِلُ نُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِي مِنَ النَّاسِلَ فَاسِقُون أَفَحُكمَ الْجَاهلتَِ بغُون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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا مَنْ يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين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 واللهَّهُ وَاسع عَليم إَّ ماَا الله وَرَسُول والَّذينَ آممَن الذيينَ يُقمونَ الصَّلَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَةَ وَهُمْ راكِون وَمََةَ وََّ اللهَّه وَرسُولهُ والَّذينَ آمَنُوا فَإِن حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا Zələk bəən həm qawmun la yəqqilun Qul أَهْلَ əhlə ləkətəb həl tənqimun mənə ilə ələ an əməndə ələ an əməndə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 5. those 경찰, haşyat, haşyata şəkəlik azə resolubdirdər. وَعَبَدَ Valdə� elə həlibə, ki, وَأَضَلُّ orəlikl şəd Background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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَمْنَعَهُمُ الرَّبَّانِيون وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلَت اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْ بِمَا قَالُوْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدُّنَّكَ فِيْهِمْ مَّا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم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 ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والانجيلا وما انزل اليكم من ربكم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 قدَد أَخَذْنا مِي سَاقَبَنِي إِسْرائلَ وَأَررسَلنا إِلَيْهِمْ رُسُهَا كُلَّ مَا جَ أَهُمْ رَرسُول بِمَا ل تَوى فُسُهُمْ فَيقًا كَلَّبُ وَفَيقَ يقُتُلُون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 وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اُنْظُرْ أَنَّا يُفْكُونَ Qul ətə'bədun min dünün illəhə ma la yəmlik ləkum dərum vəla nəfələ, və Allah hələyəm ələyəm. Qul ələyəm.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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا منهم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 Yəqoolun, Rəbbə nə, əməndə fəkətubna mələşşəhədən وَمَا ləna lə nəəmin bələh, və mə jəəəə nə minəl həqq, və nəqəqəmə əməndə qədəkəmə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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 انما يريد الشيطان ان ينقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من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 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا الذي نَ آمن لا يَبْكُم مِنَ الصَّيدِ تَناَالُ أيدك تَناالُهُ أيدكُ وَرماحكُم لعلَمَ اللههُ مَ يخافوه بالِالغَ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 هَذِيَ عَالِقٌ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ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 جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ الحرام ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا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 Yəyəyə aləzhinə əmənəu, lə təsələu ən əşyəyə ən təbdə ləkum təsəqəm, və ən təsələu ən hə həmin yünəzələ ələqəm, təbdə ləkum, ələhə, ələhə, ələhə, və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 ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حامين ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ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 فَيَقسمَانَ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّتُكُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لمن فَإِن عُثِرَ عَلَ أَنَّهُ مَْتَحَقائِثْمًَا فَأَخَان يَقُمَانِ مَ قمَهُماَا فَآخَران يَقُمَانِ مَ قامَهُماَا مِنَّينَ ْتَحَّ عَلَْهِمُ الأوْولانِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا ذَلِكَ أَدْنَى بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم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 وَإِذ أَوْ حَتُ إلىلَى الحَوَارينَ أَن آمِنُوا بِ وَبَِرسُولِ قالَاُ آممَن قالَا آممَن وَشْحَدَ بِأََّنَا مُسلْلِمُ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 رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا وَآيَةً مِّنكَ وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه, أعذبه عذاب الله يبو احد من العالمين واذا طال الله يا عيسى ابن مريم ا انت قلت للناس اتخذوني واممي الهين من دون الله